هذا يقول هل ثبت ذكر الله عز وجل بالدق والطبول والمزامير وهل من قوله قياما وقعودا وعلى جنوبهم دليل على التمايل والرقص نسأل الله العافية والسلامة من زيغ القلوب ومن الضلال هذا, هذا يا إخوان الذي أشار إليه السائل هذه حقيقة بل موجوده موجودة عند بعض الناس وموجودة في بعض الكتب بعض الكتب حتى المشهورة ولأسمي لكم بعضها تندهشون وتتعجبون كيف أن مثل هذا الضلال يسمى ذكرا لله وكيف أن تحريف كلام الله جل وعلا يصار إليه من أجل ترويج الباطل والضلال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يستدل به أمثال هؤلاء على الرقص والعياذ بالله والتمايل ويحرفون آيات ويحرفون أحاديث كل ذلك اتباعا لأهوائهم ويقررون ذلك في كتب يقررون ذلك في كتب حتى إن بعضهم في كتاب له مشهور عندما أخذ يتكلم عن الأذكار عندما أخذ يتكلم عن الأذكار عقد فصلا خاصا بآداب الرقص عقد فصلا خاصا بآداب الرقص لأن من الذكر ما ماذا الرقص عندهم من الأذكار الرقص فعقد فصلا خاصا باداب الرقص يعني ما هي الآداب التي يتحلى بها الذاكر عندما يرقص وهو يذكر فصل خاص نسأل الله العافية والسلامة حتى إنه قال إذا كان الشيخ إذا كان الشيخ في حلقة الذكر اشتد به الأمر ومزق ثيابه من شده الوجد ومن شده التفاعل فيقول من الأدب ألا تبقي ثوبك عليك إما أن تمزقه ولا على الأقل تخلع ثوبك هذا أدب من الاداب هذا أدب من اداب الرقص في مجلس الذكر طيب أدب ثاني قال من الاداب أن الشيخ إذا رقص واشتد به الرقص وسقطت عمامته من رأسه وسقطت من شده تاثره في المجلس قال ليس من الأدب أن تبقي عمامتك على رأسك انزع العمامه آداب هذه آداب يتحلى بها في مجلس الذكر هذه كلها مجالس عبث هذه كلها مجالس مجالس الشياطين ليست من ذكر الله تبارك وتعالى لا في قليل ولا كثير كل ذلك من الضلال تكتب أمثال هذه الأمور في كتب ويقرأها بعض الجهال ويعظمون تلك الكتب ثم يمارسونها على أنها دين ويا سبحان الله يقرا قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ثم يذهب يرقص مستدلا بالآية أي ضلال أشنع من هذا لو عبث الشيطان بعقول هؤلاء طبول ورقص ومزامير ثم يزعم هؤلاء أنهم يذكرون الله أي ذكر هذا هذا كله من عبث الشيطان بعقول هؤلاء فالانسان عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان يتعوذ بالله من شر نفسه يتعوذ بالله من دعاة الضلال والباطل ويقبل على ذكر الله جل وعلا الذي جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه قال ما الحكمة من ذكر الله قبل طلوع الشمس وقبل قروبها في, في هذين الوقتين بالأخص عرفنا بالأمس أن هذين الوقتين لهما مقام مخصوص وهما كما ذكر أهل العلم أوسع ما جاء في السنة في, في, في, في الأذكار المنوعة التي تقال في هذين الوقتين بحيث لم يأتي مثل ما أتى في هذين الوقتين من الأذكار المنوعة و و وأيضا لم يأتي في النصوص التي فيها الأمر بالذكر أكثر وأوسع من هذين الوقتين تنويها بفضل ذكر الله تبارك وتعالى فيهما. ومن الحكم في ذلك أن الصباح الباكر هو أول النهار وباكوره اليوم وبدايته ومثل ما مر معنا أن أول النهار أول النهار مثل ما عبر أحد العلماء قال كلمة جميلة قال أول النهار شبابه اسمعوها كلمة جميلة قال أول النهار شبابه وآخر النهار شيخوخته ومن شبع على شيء شاب عليه أول النهار شبابه، وآخر النهار شيخوخته، ومن سب على شيء ساب عليه. إذا كنت في شبابك، يعني في أول النهار نسيط في الذكر.